ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويُنذِرَ الذين قالوا تَخَذَ اللَّهُ ولدا ما لَهُم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً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 أَمْ حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أهل الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة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 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ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 هؤلاء القوم نتخذوا من دونه آله لو لا يأتون عليه بسلطان بين فَمَن أَظَلَّ مِن مَن إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَٰئِكَ الْكَهْفِ يَا شُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِن أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا